Oh uh. بمسك الختام عليكم أحيب بنا يا كرام ومن ذكرهم سنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورا رب العباد وأنتم منائي وأقصى المرا فهل تسعدني بصاف الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام من كم يس كل ختام عليكم حيبا واحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحه روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي اليكم بنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الغلام ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عاما حبهم في الحشا قد قطا وخامر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنا ومن ذكرهم انسنا في الغلام ونور لنا بين هذا الانام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود رب رحيم كريم ودود يجود على من يشاب المراء سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبب ذكرهم أن سنا في غلام ونور لنا بين هذا الأنا.